قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تكفي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تكفي أنتِ مثللة التي تفيها قول الآن جئت بالحق قول من أين جئت بالحق ذبحوها وما كادوا يفعلون